سبحان الذي خلق من تراب سبحان I'm So that I لعرضته الرقاب وذلت لجبرته السعاب اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره وسر فأهل أنت أن تهمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام and to اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أن عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا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 اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر نستعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون Mijn vader, ik wil u niet vergeten. Ik wil u niet vergeten. Ik wil u niet vergeten. Ik wil u niet vergeten. Ik wil u ik ben niet meer de وعافيه ورحه وأكرم نزله إلى رب العالمين وبما كان منهم حيا. اللهم انتعهم بالصحة والعافية اللهم انتعهم بالصحة والعافية اللهم انتعهم بالصحة اللهم Then बिस्नात जह En als